الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجئي من تحتها الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجئي من تحتها الأنهار إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ اللَّهَ يفعل